بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يذريك لعله يزكى سَتُنْفَى أَنْتَ نَرُوءُ تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَن لَّا فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مَتِمّ مَرْفُوعٌ مَقْهُورٌ بِأَيْدِي سَفَرَتٍ كِرَامٍ بَرَرُوا أُتِلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أكفره مِن أَي شيءَي خَلَقَ مِن النُطُفَتٍ خَالَ قَو فَوقَد رَثُم مَنْ السَّفِيلَ يَسَّرَغُثُمَّ أَمَتَهُ أَمَّسَّ بِلَيْسَرِهِمْ مَا آمَنَتْهُ فَأَكْبَرُوا لَهُ مَا إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا إلى طعام ذي أنا صبهنا الماء صبا أنا صبهنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حقا وَزَيْتُونٍ وَنَخْلٍ وَحَدَائِقَ صَالِحَةٍ وَفَاكِهَةٍ وَأَبٍّ مَّتَاعَ yw o'r yw o'r yw o'r yw o'r yw وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ مُّقْتَرِنٌ ۖ